يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مصطال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مصطال ذرة شر يرى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 أفلا يعلم إذا معتر ما في